ثمَّ نُنَجِّ الَّذِينَ التَّقَوْنَ ذَرُ الظَّالِمِينَ وَذَرُ الظَّالِمِينَ فِي هَاجِثِينَ وَإِذَا تُتَلَّعَ عليهم آياتُنَا بِينَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما واحسن نديا وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم احسن افافا ورئيا Ułman, kana, fił, bła, lala, tifel, ja mdudę na ulachmanu, i dara, a ma, i u ma, وَيُزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا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 Alam تَرَ أن arsalna الشياطين على الكافرين uzuhum أزا Ta أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا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 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الْأَرْضُ وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذا ولدا